قال وشرح الامام قوام الدين ابي القاسم قوام الدين ابي القاسم الحمد لله ان ما فينا في هذا العصر يعني في هذه السنه من يعتني بهذا اللقب لا شمس الدين ولا مجد الدين ولا قوام الدين ولا نور الدين ولا من هذه الالفاظ وان كان ربما تسمى بها بعض الناس لكن ما صار اهل السنه يعتنون بها اللهم الا ان يكون من قبل قد سمي به ما يدري من سماء ان قصد من امن اهله فانصحوا ان انه اذا كان من هذا مجد الدين نور الدين ما الى ذلك ينظر له اسم من اهدى من هذا هذه الالقاب اشتهر بها الدوله البويهيه الباطنيه امثال هؤلاء لما افسدوا في دين الله غطوا على فسادهم بهذه الالقاب يكون مصاد فسدين ونصر الدين هو قوام الدين هو عز الدين وهو اذاحي وشرح الامام قوام الدين ابي القاسم اسماعيل بن محمد الاصفهاني الحافظ المتوفى سنه 3550 وشرح الشيخ الشيخ تقي الدين وهكذا الدين الدين كم مر بنا واذا به الدين الدين الدين شرح شمس الدين مجد الدين محيي الدين هكذا كلها كل هذه الدين ما هي الدين